نتيجة التحاليل غريبة جدا كمية المخدر اللي في دمه كبيرة والغريب إن المخدر اتحد مع صفار البيض وعمل نوع نادر من الحساسية بنسميه ما كانش يومك يا حسين معين مصابتك يا أخوي انت أكدت نظرت جملات ملات أنا مش عايز خابة بقى ما يشعور في الكلب حسبك معايا تقلقوي هيمشي على أنه مدة أسبوع ويقعد ستة شهور ما يشوفش البيض ولا يشمه وإلا ممكن يفضل يهرش باقي عمره يالي <تصفيق> تحرمت بالبيض بهدري يا أخو يا, يا جملات بقى بتبس بقى قول ليه دكتور هو حيصحى إمتى ده بقاله عشر ساعات نايم بعد الحقنا اللي خدها حالا حيصحى حالا وعربوكم أرجوكم تعاملوا بهدوء وتحققوا له كل رغباته علشان أعصابه ترتاح <تصفيق> ما عدا موضوع البيض البيض No X No More الحقني يا محسن. حسن بابا صح من النوم ومصمم يفتح التلاجة وأحمد بيحاول يمنعه الحقوه الحقوه بسرعة قوعه يكون في التلاجة بيض ممنوع الإجز انت يا مجرم يا ابن المجرمين بتمسك ابوكم الصغير يا كلب انت هدي المسكه دي هدي, هدي المسكه دي ابعد عن التلاجة يا بابا الدكتور قالت ياخد مسلوق جيلي بس المسلوق ابو جيلي ده تاكله انت وامثالك انما انا لا لو مبعدتش عن باب التلاجه حضربك بالمكوى حخليك تمشي بقيه حياتك مفروض هو. اوعى يا ختت يا كلب اوعى تعالوا لحقوني سدوا باب الثلاجه معايا ابعد ابعدوا هفتحها يعني هفتح على قصتي يا حسين لو فتحت الثلاجه حضربك بالنار الحقوني يا ناس دول حيموتوا بعض على البيض اه يا غدارين يا خوانا أنا مش عايز اعرفكم اطلعوا بره بيتي كلكم يا عين ناصر استنى يا اخويا ما تدخلش الاوضه يا حسين ما سمناش يا حسين والنبي لا يا حسين لا لا لا, لا هو ايه اللي حصل يا دكتور ده بقى واحد تاني خالص أرجوك يا هانم أرجوك يا هانم ما تقيطيش حاولوا تثبتوه وأنا حديه حقنه ترجعوا لحالة الاسترخاء والهدوء مفعول الحقنه دي هيستمر 15 ساعة يعني هيبقى قدامك وقت كفاية عشان تخبوا البيض ها خبوا البيض اللي في الشقة كله No eggs, no more لا ومش الشقة بس اللي في العمارة واللي في الشارع والحته كلها كمان انتوا أكيد مقدرين خطورة الموقف ها No eggs, no more ايه ده يا خليل ده لبس اللي تجبهولي اروح بيه الحفله التنكريه مش انت يا جنابو اللي قلت لي هات لي لبس تحيه كاريوكا ايوه وهي عاملة شجرة الدر انما رايح تجيب لي بدله رقص ما انا طلبت لبس الست تحيه كاريوكا ادوني ده ما اعرفش بقى الست شجرة دي بتلبس ايه مش لازم تعرف اتفضل غير لي دي وقول لهم بقى في المحل شجره الدر وهما اللي هيفهموا اوامرك يا جناب عاشور وما مور يا جنابه هتلبسوا لبس المماليك وتكونوا قريبين مني بس مش عايزة حد في الحفلة يحس انكم عاي حضر وأول ما تلاقوني شبكت مع النادل اللي اسمه حسين تنفذوا الخطة اللي قلتلكوا عليها مش عايزة أي غلط مفهوم؟ مفهوم يا جنابه خليل فتح عنيك كويس قوي وقو عنيك اللي منك لحد ما يجيب حسين وواجههم ببعض يلا فضلوا جهزوا نفسكم قدامنا خمس ساعات بس ونتحرك بابا زعيم عصابة برعاية اتصالات صدقني يا بابا احنا بنعمل كده علشان مصلحت انا بالصغير م... انا عارف مصلحتك اكتر منك اوه اوه يا عسين انا ورمد <تصفيق> وانت وانت موحي بتاع تبيني تسرم اوه انا خيري وانت انت مين انا انا دكتور اطلع برا اطلع بره بدل ما تديك بالشلوت في دماغك امنعيه من الوصول للتلاجة يا باي بأي طريقة امنعيه امسك دراعه اه اي ده الله ده ده ده ده ده اي شكا دي كده ليه ايه في ايه دكتور اه اخيرا اديته الحقنه اللي حتهديه خالص دلوقتي عليكم انكم تحبسوه في قطه له الاكل المسلوق ملكو انتو مني ولا ايه انا بحبكم كلكم أختي اخي بتمد ايدك يا حسين بتمد على اخوك قطع دراعي لو كانت بتمد عليك حلاوه احمد ابني ايه يا حبيبي الدب اللي مغرق وشك ده يا سبحان الله حبيبك انت اول مره تقول لي الكلمه دي يا بابا صعب أنا انا غلطان في حقكم كلكم <تصفيق> أنا مش حساب نفسي مش حساب نفسي أبداً ابدا ابدا طب لو سمحت دلوقتي ادخل ارتاح في اوضتك يا استاذ حسين تحت امرك يا دكتور اذا كان بعدي عنكم حيريحكم يريحكم انا مش هوريكم وشي تاني <تصفيق> <تصفيق> ايوه انا داخل الاوضه ومش هطلع منها غير أمري منكم يا عيلتي يا حبايبي يا جلالي يا سبحان الله بابا اتغير خالص هي الحق عندي اسمها ايه يا دكتور علشان نبقى نجيب منها على طول الله مش عادتك يعني توقف في الشباك كده يا استاذ حسين بتهوى يا عم قباشي يا راجل يا جميل يا سكره بالك يا استاذ حسين ايه الادب الجامد اللي نزل عليك ده كهفه حاسس بهدود ولطافة وخفافة ما حصلوش الدنيا حلوة والحياة مبدية على فزنقين وبنا يزيدك من نعيمك مال يعني من شوية كده تلصوتك جاي باخر الشارع ده قبل ما شوفك يا عبد هداشي بص ها عايزك تبص اهو بص كمان اهو أنا مش ناقصني غير حاجة واحدة بس والدنيا تبقى شمعة منوره هقمر أستاذ حسين هقمر احنا جران والشباك في الشباك بيضة نعم لو خليتهم بطين بركة ثلاثة أربعة تبقى خدمتيني <تصفيق> ها بس من غير حد يعني ياخد باله تعرف أستاذ حسين أن أنت أبدأ حلال اسمع تحب تغير جو وتقعد مع ناس متلمعه يعملوا كل حاجة بالبيت ماكرونة بالبيت فراخ بالبيت محش بالبيت بيت بالبيت تليني عليهم ربنا يخليك يا غباشي، قل لهم مين أراضيهم فين تعال معايا النلادي حفلة السفارة اللي أنا شغالت فيها سفارة جنجبار. سنجبار سنجبار لكن أنت أنا بأخذ يعني حد تساعي حد تخلنا ازاي يعني أنا ساعي أول أو سات يا سلام ها ما تلاش أنا معايا دعوة بإسمك حسين دبوس وبعد تنهالي معك أنا قلت من بالأول لا كرامة لنبي في وطنه التقدير الأدبي مش هلاقيه غير بره بلدي هو الحقيقة الدعوة مش ليك أستاذ حسين ماللي بيهد ده مش بتقول حسين دبوس هاي دبوس بتاع دبوس منه فيه بنت أكيد عارفه أيوا طبعا آخر مرة جالي جواب من الدرائب طالبين 2 مليون جنيه بسبب تشابه الأسماء اللي بيني وبينه أنا بقى خدت الدعوات وعدت على كل المعزين ايه حسين دبوس اللي بالي بالك مسافر <تصفيق> وايه دعوته في جيبه إيه؟, ايه رايك بقى تاخدها وتيجي تبس شوي ايوه لكن حسين دبوس ده وشه معروف وممكن يعني ما حفله تنكريه يا استاذ يعني ممكن تحط كناع على عينيك وتلبس لبس حيوان شخصيه ما حدش هيشوف وشك كده طب والله هي فكره